الطهوت هنا، من ذكر المكانة بحسب محمد. نعم. صحيح. وقوله أن مضلهم ظلاً بعيداً حكمة من كونه نكر ظلاً ووصفه بالبعد. نعم. تبرع. الدفع الليلة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول يرسل ها فواعد من أين طيب والعيات كلها, كلها يعني في موضوع واحد إذا رأيتم تسلح بعض ها فين وإذا خلوا الجميع لأنهم متران وإذا قيل لهم تعالوا وإلى ما أنزل الله وإلى رسول وإذا قيل لهم الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبل وهم المنافقون من آل الكتاب الذين نافقوا من آل الكتاب إذا قيل لهم تعالوا لو أقبلوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن ولم يقل إلى القرآن إشارة إلى بيان منزله وعلو مرتبته وهو أنه منزل من عند الله لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد وإلى الرسول ولم يقل إلى قول الرسول لأنهم يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون إليه ليناقشهم ويبين لهم وَأَلْفِ قَوْلِهُ إِلَى الرَّسُولِ لِلْعَهْدِ الذِهْنِي وذلك لأن العون تلاحظ ذهني وذكري وحضوري فإن, كان فإن كانت ألف تشير إلى شيء مذكور فالآهل الذكر مثل قوله تعالى كَمَا أَصَلْنَا إِلَى فَالْعَوْنَ رَسُولًا فَأَصَافِرْ عَوْنُ الرَّسُولًا من الرسول هنا؟ موس الذي يوصل إلى وتكون للذهن إذا كان معلوم بالذهن كما يقول القائل لخصمه اذهب بنا إلى القاضي أي قاضي هو قاضي البلد الذي المعهود وكنا في هذه الآية الكريم وأمثلت وأكلها وتكون للعهد الذكري الحضوري مثل قوله تعالى الجومة أكملت لكم دينكم أي اليوم الحاضر ومن ضوابط هذه, ال... هذه أن تأثي بعد اسم الإشارة مثل هذا الرجل هذا اليوم هذا الأسبوع فما تأثي بعد اسم الإشارة فهي إيش؟ للعهد الحضوري لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر المشار إليه فتكون الواقع بعدها تكون الله إيش الحلول؟ إذا الرسول يعني محمد صلى الله عليه وعلى نبي وسلم، وسمي رسولا لأن الله أرسله، وجعله واصطَة بينه وبين عباده في تبليغ شرعه، ويسار الله إياه أكبر جرينا على تسقيته، وأنه أهل لتحمل الرسالة، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة فالنبي <تصفيق> عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ الرسالة ولهذا لا أحد أشد أقوى أمنة منه ولا أحد أشد صبرا منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله عز وجل رأيت المنافقين جملة رأيتها جواب الشرط قوله: إذا قيل لهم تعالى رأيت المنافقين والتافي قولي رأيت للخطاب ومن المخاطب إما الرسول يقول على أنفر الذين يدعمون أنهم آمنوا ما يؤذي إلي إليك لأن السياق كله في خطاب الرسول ويحتمنا أن تكون للعموم لكن كونها للرسول أقرب للسياق وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا المنافقين المنافقين اسم فاعل من نافقة وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره وجحر اليربوع مبني على الخداء لأن الجربوع أو اليربوع يجعل له بابا في جحره يدخل منه ويجعل له بابا من قشرة الأرض في أقصى الجحر فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخادع فلهذا أخذ من كلمة منافذ وقد قيل إن هذه الكلمة كلمة محتثة شرعية أي لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى لأن الجاهليه كفر ما في إيمان والمؤمن يكون مؤمناً بما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو يكون متنصراً كورقة بن نوفل أو ما أشتلاك لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يدعون الناس أنهم مؤمنون وهم كافرون جاءت هذه الكلمة وقول رأيت المنافقين فيها نكتة بلاغية وهي يحلق. إيش؟ إيش؟ الإظهار في موضر الإضمار هذه النفتة البلغة لأن مقتل السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالى وإلى ما الله والرسول رأيت رأيتهم هذه مقتل السياق لكن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدود وإذا جاء إظهاره في موضر فإن له ثلاث فوائد الفائدة الأولى علية الحكم لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذا الشيء. فالعلة في الصديم هو إيش النفاق. الفائدة الثانية التسجيل على ما مرجع الضمير بهذا الوصف أي أن مرجع الضمير لو كان متصب بهذا الوصف، وهو إيش؟ وهو النفاق. لكن لو قرأتهم لم نعرف أنهم كانوا منافقين. الفائدة الثالثة العموم، العموم أي أنه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين، ولو ونقرأيتهم فقط لم يشمل غيرهم. واضح؟ إذا الإذاعة في موضوع المر، له ثلاث فوائد. خالد نعم عبيد عبيد بالله عبيد الله نعم ما عموم هذا ذكرنا ذكر اخر كيف لا خالد صح يعني التفسير عليهم الوصف أي أنه هذا الوصف ينطبق عليهم أي على من أرجع عليهم الضمير رأيت المنافقين يصدون عن صدودهم هنا يصدون نفس التعل يصف من يكون متعدياً ويصف من يكون لازماً يقال صد بنفسه ويقال صد غيره غيره هنا من الأول أو من الثاني يصدون عنك صدودا، من... يا إخوان إذا قيل أن تعارف رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا من الأول الذي هو اللاذ، أي يعرضون عنك، وقوله صدودا هذا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مصدرا نوعيا. المصدر مؤكد والذي الذي يؤكد عامله لينتفي المجاز ينتفي المجاز وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز أي أنه أسند إلى الفاعل مجازا فإذا أبكد زال احتمال المجاز ويحتمل أن يكون مصدر نوعيا أي أنه صدود عظيم فهو موصوف بوصف المحلوك والتقدير صدودا عظيما وأيهما أبلغ الثاني أبلغ الثاني أبلغ لأنه ينتظم الأول ولا أكس فهؤلاء والعياد بالله إذا قيل يوم تعالوا إلى ما أزل الله إلى القرآن لنتحكم إليه وإلى الرسول لنتحكم إليه رأيت المنافقين يصدون عنك سدوما يعني رأيتهم في لفاقهم والعماسيهم في لفاق يصدون عنك صدورا، وهنا قال يصدون عنك ولم يقل يصدون عن عن الذي قال له لأنهم لا يهمهم من قال له الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يصدون عن الرسول ولا ولكن لا يصدون عن الذي دعاه ربما يقابلونه بوجه وجه الانطلق وحسن لكن صدون عن الرسول. فإن هذا لم يقل صدون عنه أي عن القائد فلقال صدون عنك لأن هذا هو مغادهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم كيف هذه تكون بالتعجب يعني اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم فإذا قرأم تعالوا ما شاء الله تعالوا إلى الرسول وسده وأعرضه ثم اطلع على ذلك فهذه هي المصيبة وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفير فهم منافقون يستكرون غاية الاستثار بما يخفون من الكفر فإذا عذر عليهم صار هذه العذور مصيبة عظيمة فإذا أصبتوا هذه المصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق ثم جاءوا أي جاءوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا جملة يحلفون فاء حال من الواو في جو جاؤوكا متلبسين بهذا الحلف يحلفون بالله إن أرادنا إن هنا نافية وقرينة كونها نافية إيش أداة الاستذن إلا إحسانا أي ما أردنا إلا إحسانا وإن هنا نافية وتأتي إن شرطية يقولها لنا الأخ شرطية آه ما عندي لا صلة بينك وبين سبول طيب إن شاء الله بارك الله فيه نعم شرطية تأتي إن شرطية نسل هنا إن تقم أفضل طيب وتأتي مخطفة من السقيلة يلا أجب أنت لا تلتف أنت أهل. إيش إني الزيداني إن الزيداني كذا حفص حفص يا أخي إن... ما تيشن؟ إن زيدان قائم لا، فنصو وإن كان من قبل الذي ظل مقيم أي وإنهم كان من قبل وقد الشاعر وإن مالكم كانت كران معتي طيب. وتأتي زائدة ولا صريف الخزر طيب بني غدان كما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزر وهذه الثلاثة الرابع تأتي نافية كما في هذه الآية إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. قولوا إلا إحسانا وتوفيقا. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن ينبسط إلى المؤمنين إذا قال الذين آمنوا قالوا آمن. وإلى المنافق وإلى الكفار إذا قال الذين كفروا قالوا إنما. فيرجع الإحسان أي الصيد بدون عداوة إلى هؤلاء ولا هؤلاء. وتوفيقا أي بين الناس. حيث نوثل لهؤلاء أن معهم فنوافقهم. وهؤلاء أنهم أن معهم فنوافقهم أيضا. وهذا هي غاية من الفقر. يعني ما أردنا إلا الإحسان أن لا يحصل بيننا التضارب وبين غيرنا يعني لا أحتملهم من والتوفيق بين الناس. نوثق. وسيئة الفوائد بين ذلك. قال الله تعالى أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو للحطاب مرتبتهم للحطاب مرتبتهم وذلك أن الإشارة البعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول هذاك فلان بعيد وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنو البعيد بعدا معنويا إما علوا وإما إيش نزولا حسب ما يغفره السياق فهنا أولئك الذين هذا نزول وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية علوا إِنَّ لَلِينَ كَبْرُوا مِنْ أَهْلِ الْكْتَابِ وَالْمُسْكِفِينَ فِي نَارِ جِهَنَّمَ خَالِجِهَا أُولَئِكَ هُمْ سَرُوا الْبَرِيَّةِ هذا نزول فجمعت الآيتان بين العلوم والنزول أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُوا اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ يَعْلَمْ وَلَنْ نَقُلْ عَلْمُ لَأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ فِ وقول ما في قلوبهم أي ما تهمنه من النفاق والكفر يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم لأنه لس لنا إلا الضاه لكننا نعلمهم بالقرآن قال الله تعالى ورأى شاه الاريناث فلعرفهم اسمائهم بعدها ولا تعرفنهم في لحن طول أي إشارة ومفهوم وهذا يكون لأهل الفراسة وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان عشد فراسة حتى إن بعض الناس لا يقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجه لذلك نقول المنافقون لا أعلمهم من الله هذا الأصل ولكن ربما نعرفهم في لحن الصوت أو بفراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباد فأعرض عنهم يعني لا تتعب نفسك معهم ولا ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم لأنهم لم يعلنوا بالعداوة ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في قتل من استؤذن في قتله منهم قال له لا يتحدث الناس من محمدا واخترى أصحابه وهذا هو عين حكمه لأننا لو صلقنا سوطنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالم وقد يقولون مؤمنين وإذا كان رجل المشرك الذي لحقه رساله وأدركه بالصير قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعدها قال لا إله إلا الله مع أن الظاهر أنه قالها إيه تعودا إذا كان هذا الرجل عصى من بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون ما معنا ويصلون ويتصدقون فكف عنهم هو عين الحكم وعظهم الموعظة هي التكير المقرون الترعيد والطريب هذه المقرون أن تذكر الإنسان بما يزمه من فعل أو ترك ما تغيب أو التغيب تغيب ما تمره به وترهيب فيما تنهو عنه وكلهم في أنفسهم قولا بريغا أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفسهم ولهذا جاء على ظرف القول هو النفس ويحتمل نواد أن يكون المعنى كلهم في أنفسهم أي في شأنهم وحالهم قولا بريغا يبلغ قلوبهم والمعنى يعني لا يتنافيان وعلى هذا فيكونان في جميعا حقا أي قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم لأنهم فعلتهم كذا فعلتهم كذا فعلتهم كذا أو كلهم لهم قولا في النفس يصل إلى النفوس وإلى قرارة قلوب قولا بليغا أي لا بلاغة أو بليغا بمعنى بالغا غايتا وكلاهما صحيح لأن القول كلما كان بليغا كان عشد تأثيرا ولهذا جاء الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة وكم من من الإنسان يعبر عن المعنى عبارة بريغة غاية في البيان والقصاحة يؤثر ثم يأتي لسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغ ولهذا من نعمة الله على الأبد أن يعطيه بلاغة وقصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثرا على غيره وضد ذلك من لم يكن بليغ والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف في العلماء الكتب وهي فن الذي تد ولكن يتسهل لنا أن نقرأ منه لأنه مفيد من وجه وله ذوق طيب من وجه آخر ونرجو الله أن يستر هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قوم المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسل وليس كذلك فنرجع الآن إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات يقول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون زعمون يستفاد من هذه الآية فوائد منها التعجب من هذه الحال الشادث التعجب من هذه الحال الشاذة من أين علمنا ذلك؟ من نسبها ألم ترى؟ يعني مراد بلالك التعجيب يعني أن نتعجب من حاله ومن فوائد هذه هذه العات الكريمة أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه بقول يزعمون أنهم آمنوا بما وزل عليك وما وزله من قبلك ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله بقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وإلا فأصل أديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرع والمنهاج لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضي وما يقتضي تقتضيه حالها من الصراح والسلح. ومن فوائد هذه الآية الحكيمة كمال الإسلام والمتمسكين به، لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله. والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله الذين اعتنقوا غير الإسلام كالجهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزر الله كذلك أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمان حكمية يعني يؤمنون بما, بما تأخر عن شرائعه إيمان حكمية لأنهم لم يدركون ولكنهم يؤمنون به يعني أن المؤمنين لموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنوا بالقرآن لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل لكنه إيمان حكمي أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرع السابقة فهو إيمان حقيقي إيمان حقيقي لأن دين الإسلام هو المتعرف ومن فائد العجل الكريمة إثبات علوم الله نعم من عنار من ذكر الإنسان طيب إذا قال الطائر لم يذكر المنزل بما أنزل إليه منزل ما قد بما أنزل لأنه معلوم والمعلوم كالمذكور ولهذا قال الله تعالى وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضعيفا لو قال قائل من الذي خلق الإنسان قلنا إيش الله ما, ما في الآية خلق الله الإنسان يقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله وهذا معلوم كون خلق الإنسان ضعيف وإنزال الوحي معلوم شرعا لأن الذي ينزل الوحي والله الله عز وجل إذا فيستفاد من هذا أن من هذا علوم الله عز وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجمال السلف والعقل الصريح الخامس الفطر وهذا شيء معلوم فالحمد لله ومن ثوائد هذه الآية الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الضغط يريدون أن يتحاكموا إلى الضغوط ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر من أين يأخذ؟ من تكليفهم دعوة الإمام في قوله يزعمون لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أراد التحاكم إلى الله ورسوله ومن فوائد الآية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الله ورسوله نعم ومن فائدة على الكارية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مبخجة من الإسلام فالتحاكم إليه فعلا من باب من باب أول فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وإن لم يتحاكم إليه فإنه ليس بمؤمن فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا ولهذا قال الله تعالى في أخرى فلا وربك فلا وربك فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمها قيود قيود عظيمة مؤكدة فلا وربك لا هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا القسم ورب والحفظ الزائد لا لأن هذه لا تتنافية حتى يحكموك فيما شير بينهم هذا التعب ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت لا يجد ضيقا مما قضيت الثالث يسلم تسليما أي تسليما كاملا بدون تردد الإنسان قد يجد في أنفسه حرج من الحكم الشرعي وقد لا يجد لكن لا يستسلم ويبادل لكنه لا لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليما ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا ما مورون نكفر الطاوود وقد أمر أن يكفروا به ولا يتم إيماننا إلا بإيمان بالطاغوت بالكبير بالطاوود لقوله فمن يمن فمن يقفر بالطاوود ويؤمن بالله فقد سمسك بالعروة الوثقى فلا بد من الكفر بالطغوط وإلا لما صرح الإيمان بالله ومن فوائد العاية الكريمة أن للشيطان إرادة من عينه أخرى ويريد الشيطان نعم له إرادة بل وله أمر من أين يؤخذ؟ من قول الشيطان يا إدم الفقراء ويأمركم بالفحشاء، فهو يريد ويأمر. طيب، فهل فهل لنا أو فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ بماذا بالسعادة بالله منه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله والنبي عليه الصلاة والسلام لما شك إلى الصحابة ما يجول في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعد بالله ويش والينتهي فهذا هو الأصل منه ومن ثواب هذه هذه الآية أن الشيطان يريد من بني آدم أن يظلوا ظلالا بعيدا مهر للقريب يقال ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالا بعيدا ولكن هل تظنون أن الشيطان يأمر بالظلال البعيد في أول وعلاء ماذا بالتدرب، بالتدرد بالتدرد يأمر أولا بالفصول والمعاصف الصغيرة ثم بالكفاء ثم بالكفر نسأل الله أن يجعلنا ويقوم منه ولهذا قال العلماء إن المعاصية بريد الكفر البريد تعرفون معنى البريد البريد مسافة معين ثلاث فراس. وكانوا في مسابة ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير يجعلون مسافة بريد يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدوا بفرس إلى إيش إلى غاية البريد وإذا بفارس آخر ينتظر فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريد وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية هذا وجه كونه بريد المهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريء الكفر يتدرج الشيطان بالإنسان شيئًا فشيئًا حتى يهلكه الأندع الجوع نعم محجوب هذه مسألة مهمة جدا يعني إذا كنا في فدث لا يحكم بالشريعة تحكم بالقانون فهل لنا أن نتحكم إليه نقول أولا إذا لم نقوم ضرورة فإننا لا نتحكم إليه يعني إذا أنكنا الإصلاح لا نتحكم إذا لممكن الإصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بيننا إن وجدنا لم يوجد أن نتحاكم إلى هذه المحاكم إذا لم نجد فهنا نتحاكم لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشر لأن هذا أنظر وإلا لطاعة الحقوق وليست الحقوق عشر ريالات أو عشر ريال ممين لكن ربما تكون أملاك وعقارات إلا ما تحاكم إلى هؤلاء فأجنوا يرحل فهنا نقول يج يعني ينموذ أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم ولكن بنية قبول مواقع الشر لكن بعد أن نت قن بعد أن نتقدم مقدمتين الأولى محاولة الصلاح والثانية التحاكم إلى رجل يحكم شريعة الله فإذا لم يكن لا ن الحقوق الفقوق المحامي الآن هذا المحامي الذي يري أن التحاقهم إلى الله. محكم غرع شرية يقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بس أما إذا كان من نيته أن يحكم لهم بما يريد سواء الشرع أم لا هذا حرام. حتى لو كان في محكم شرية لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المجافاة وفي الدعوة وأراد أن يحامي عن شخص حتى عندما احتمى سرية وهو يريد ان يصل الى مراده لا الى مراد الله ورسوله كان هذا حراما او جائزا كان هذا حرام ولا شك في هذا وذلك ان من الناس من يكون عنده قوة في اقناع في الدعوة او في فاذا جلس الى القاضي مع شخص هادئ وادئ أكله بثياباً نعم؟ والقاضي يقلب بماذا؟ بما كما قال النجا عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة في كل المحامين الذين يرحمون يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد ذلك ورسوله فهؤلاء لا يعدون لهم أن يصلوا إلى قاعدة السليم ورفوة ورسولة حدثاً يسعدين من تقاعد ورسولة أي هذا ما صحيح قال الله تعالى هم ولعته هم الحمد لله اعون بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا يطاع في الله الفوائد بقي علينا من... من نعم قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم السباق من هذه الا فكرينا ان الله تعالى لا غافل عما في صدور بقوله يعلم ما في قلوبهم ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسف القلب أن الإنسان مؤاخذ على كسف القلب ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به يونفسها ما لم تعمل أو تتكلم لأن حديث النفس ليس فيه استقرار يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر بين استقر صار عملا ولهذا قال العلماء للقلب عمل وللنفس حديث فعمل القلب هو يستقر على الشيء ويأخذ به فما هو الذي توعد الله عليه في قول أولئك الذين يعلموا الله ما يقولوا بهم فجواب هو عمل القلب أن الإنسان يعمل في قلبه أن يطمئ للشيء الذي حدث به نفسه حدثته به نفسه ومن فوائد هذه الآية الفريمة وجوب العراق حيث لا ينفع الكلام لقوله فآعدت عنهم وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد وليس كذلك فالآيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر هذه في مجادلة المنافقين والمنافقون لا يمكن أن يجاهد بالسلاح لأن لأنهم يظهرون أنهم مسلمون ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم إلا بالعلم والبيان فإذا بينا لك. ولكن سمروا في الجدال فإننا نعرض عنه. ولهذا قال الإمام مارك رحمه الله إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا جدل لأنك إذا بينت له السنة جعلت فجة عليه بين يديه فإن جادل فإنه يجادل من يجادل الله لا يجادل فأنت بين السنة ولا تجادل فيها مجادلا لأن الواجب على من تبينت أو السنة بدون اتجاه ومن فواج هذه الآية الكريمة أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمدالهم فإنه لا يسرقهم بدون موعظة بل يعظهم لأنهم ينتفعون بقوله وعظهم وقد سبق لنمان الموعظة وهي معظة نعم. التركير مفهورا بالتغيب والتغيب نعم. ومن فوائد هذا الآية الكريمة أنه لم ترى إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ ومن فوائدها أيضا أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب بقول وقل لهم لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاه وجهه إلى محل آخر بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موجهه فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل قول وقل لهم ثم قر الله تعالى وما أدخلنا من رسول إلا نفاعة إلا الله أولا الأعراف قول من رسول هذه محلها محلها النص على أنها مفروضة لكن دخلت عليها من الزائدة تأكيد العموم وعليه فنقول في عرابها رسول مفعول به منصوب، وعلمت الأصده فتح مقدر على آخرين منع مظهورها ايش اشتغال المحل في حركة حرب الجر الزائد طيب واعلم أنك إذا قلت في حرب ما إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى بل وزائد من حيث الإعراء أما المعنى فإن جميع الهروف الزائدة يقولون إنها من أدوات التوكيد فكل حرف حرف جرز زائد فهو من أدوات التوكيد وثانيا قول ليطاع أن لا هذه للتعليم وليست للعاقبة إنتم ليش لأنه ما كل رسول يطاع ذات الحكمة من الأرسال هو أن يطاع فاللام هنا بالتعليم قول أيضا ولو أنهم اضلموا إذ, إذ ضرفن لما مضى وليست ضرفا للمستقبل وتأتي إذ للتعليم لا ظرفية ومنه قوله تعالى ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب يعني لأنكم ظلمتم وتقول أتيتك إذ أتيتني وإن كان وقت الثاني غير وقت الثاني الأول لكن إذ هنا تكون للتعليم طيب و في العرافة ايضا لو يقولون انه مختص بالافعال وهنا دخلت على انه فما هو الجواب عن هذه القاعدة التي يقول التي تقول انه لو مختص بالافعال مع انه هنا لم تدفع على فعل الجواب انه يقول اننا فعل الفعل مخلوق والتأكيد ولو ثبت أنهم اضلموا فسهم جوو أما جوو فجواب لو وقوله نوادل الله تواب الرحيم ولو أنهم اضلموا فسهم جوو كف استغفر الله واستغفر لهم رسول لا وجد الله. لم أيضا وفعّل في جواب في جواب الشر. لا وجد الله تواضعا رحيما إلى رحمة. يقول الله سبحانه إنه ما أصل من رسول إلا ليطاع من الله. لم يرسل الرسل من أشياء يكذبوا ومؤذوا. وإن كانت عاقبة قد تكون التكذيب والإهذاء، لكن الأصل في إدخال الرسل هو إستطاعته. كما في قوله تعالى وما, وما خلقت الجن وَالْإِنْسِ إِلَّا ليعبدون إن هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس أن خلق أنهم خلقوا لعبادة لا لله ولا ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وهو كل واحد من الجن لا إذن هذه الآية كالآية التي في سورة الداريات لا بالذي في سورة الداريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وهذا تتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله هذه رسالة وتلت في الكوهيد فالرسل ما رسله إلا يطاب لا ليكذب ويؤذى ويقتل لأن من الرسل من كله وعوذي وقتل ومن الرسل من عوذي وقول إن اللوطة بإذن ذلك إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين إذن الكون والشرع والمرابي هنا إذ الشرع ويحتمل أن الكون يعني لوطة إذا أذن الله إذا أذن الله تعالى بذلك الكون ومن ومن الرؤوس الذين أرسلوا لوطاؤه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا فرى عليه قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا يعني لو أنهم فين ظلموا أنفسهم جاءوك يعني جاءوك في حال ظلم وذلك فيما وقع بينهم النسومة فتحاكموا إلى غير رسول الله عليه وآله وسلم فلو أنهم من حضر من هذه المظلمة لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله ثوابا رحيم طيب وقولوا الظلموا يعني إن ظلموا وذلك بما وقع بينهم من الزائم والخصومة جاءوك أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياته ويجل لهذا قوله واستغفر لهم الرسول لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر له إذ أن أمره انقطع بموته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا ماكو الإنسان انقطع منه جاءوك ما الله أي أن وقع منهم من واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك لواجدوا الله تبوابا فيها وهنا فيقوله استاضر لهم الرسول فيها إظهار في موقن الإضمار والأصل واستغفرت له لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رسول وأن استغفار الرسول له مزية على غيره إذ أن دعوة الضحور مستجابة فبهذا أتد وصف المسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان لوجدوا الله كوابا رحيما قلنا أن لا موطعته لجواب له وأن هي خبر أنه والتقى ولو أنهم جاءوك حين ظلموا كثوا فاستغفر الله فاستغفر المرسل فإن إذا إذا من عزل الرمسان إذ فرد وفرد أبد لهم المتعلم وهو متعلق بقوله جاءوا وفاستغفر المرسل مطوفا على جو فاستغفر الله مطوفا على جو الصلاة والله مرسول ومعطوفة عليه أيضا دواجد الله أن لا مواجه بجواب له وعلى هذا يكون جواب له هو قوله دواجد الله وقوله تواله التوال من أسماء الله سبحانه وتعالى وتوبة الله تعالى من قصر إلى قصنين توبة لنعنى التوفيق للتوبة وتوبة لنعنى قبول التوبة فمن الأول قول الله سبارك وتعالى وعلى ثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم أبهم ورحبه وضاقت عليهم من وظنوا أن لا ناجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم مش بعد يتوب معنى كان وفقهم التور وقد تره لهم وأما قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فهو جنع على أن التواب تأتي بمعنى قابل التوبة ومنه قولك على قابل الزمن وقابل التوبة إذن فالتواب من أسماء الله ولهما هي الأول الموقف للتوبة والثاني القابل للتوبة وقوله أحينا أي... هي أيضا من أسماء الله فمن أسماء الله تعالى الرحيم ورحمة الله تعالى عن قسم إلى قسمين عام وخاص. العام هي الشامنة لجميع الفرق وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والكاجر لكنها في الدنيا فقط وعما الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيمة وَيَتَقُولُ بِالدُّنْيَا وَفِي الدِّينِ عِنْدَهُ ثُمَّ أَلَمْ أَنَا أُطْلَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَصُوْمَ نَوَاصِرِهِ الثَّابِتَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ الْكَمَاءِ يَضُمُّ آلَكُمْ الْعَطِيِّ بِمَا نَاهِيَ رَادِ الْأَحْسَانِ أَوْ الْأَحْسَنِ لِأَنَّ الْعَطِيِّ الَّذِي لَا يُبْلُونَ بِأَنَّهُ وَهَرَ وَرَحِم ويقوم كل ما ورث الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرابي لماذا لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أصدقها الله نفسه هي كرحمة المحلوب فقالوا أن الرحمة فيها نور عبر وانتعال النفس وذقة وهذه لا تريد فيقال لهم هذه إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي أنموها إيش خاصة برحمة من المخلوق أما خالق فهو رحيم مع قوة وقدر على أن دعواكم أن رحمة رقة وليل ودل دعوكم فإنه قدوس سلطان قوي كبروت وربما يكون الأمر لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي تجعلها سيارة كرحمة المخلوق أنكروا لها وقال لا يمكن الله أن يكون الله ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابها فتوى الحموية قال كل معطق فهو ممت كل معطق فهو ممت قد تشتغف هذا كيف يحطق ونقول لأنه إنما عطل جناءا على التمثيل جناءا على أنه إذا أثت فقد مثل فيكون مثل أولا وعطل ثاني مثاله عالي. هذه الفترة الرحمة ومثاله آخر الوجه قال لن تنكون الله الوجه لأنه لو كان له وجه يجب أن نكون ممادنا المحضوظ فنقول الآن أنت مكثلت أولا وعطلك ثانيا في هذه الآية الكريمة هو أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في عسال الرسول لقول وما أفصلنا من رسول إلا ليطعب الإله ومن فائدها ثبوت قيام الأبعال الاختيارية بالله عز وجل بمعنى أنه تتجدد له الأبعال الابتعابية حسب المطولات من أين تأخذ؟ من قوله أرسل لأن أسر الرسل يتجدد أوله النوم وآخره محمد صلى الله عليه وسلم ومن توائدها هذه الأكريم إذ بافك علينا أبعال الله ذات التعليل أفعاد ذا من أين يفهم من قوله إلا من قابل الدنيا. وهذا الذي عليه أهل السنة وجمع أن أفعاد الله وأحكام الله معللة لكن العلم قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص معنى قول إما على سبيل عموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكانه كلها معللة مربوطة بعذة وحكم وأشخاص لكن بعضها معلومة للفرق وبعضها غير معلومة. لو قالنا الطائب لماذا كان سراطة الرضاة الرضاة لماذا كان سنفين أو سنفين نقول الله أعلم لا أحد لا أحد يعني. ولو قال طائب لماذا كان لحن الإنجل ناقض الوضو نعم من العلم نقول يقول الله أعلم لأنه لا أهدان ويقول هذا تعرف علينا أن نتعبد لله وأن نتوبأ إلى أكلنا لهم الإبل ولا الإنسان ومن العلمان يقول بل هذا معلم معلم بعلم وهو ما للإبل من القوة والسيد والشيطنة فإذا أكل الإنسان هذا اللحن فأذكر به فيتوبأ من أجل أن هذه بالقوة الذي حصل ذو ذات الله من الإبل ولهذا قمر المساء إلى قضب أن يتوقع يطفع وضوغ حرارة الغضب وهكذا أيضا أعطان الإبل بعض العلماء فهمت في جمه وبعضهم تنسل منه وربما يترب العلماء بالعلم فتننوا عن خراش المأكبر من علم يجب قال بعض العلماء الحل أنه, أنه يختلط أصواب المخضرة لصديق الموتى وما فيه من النجاحات وقال بعض العلماء بل فلالعل خوف الشيء وإيهما أصدر الثاني قفل أصدر أولا لا ليس كل مخبرة في كل ممبوشة وثاني الأصدر الطهارة والنجاحة آه. فألمهم أن جميع أعقال الله وأحكامه كلها معللة لكن منها ما هو معلوم ألأ ومنها ما لا يعلم ومنها ما يعلمه باب النار ينبى ومن هوائج ومن هوائج الآية أن الحتمة القرية قد يختلف الحكم فيها وهي ننتقل قوله إن لن هذه الخدمة الشرعية هي سالوس لكن قد قد تتخلى تقوله وما خرق الجن والإرس إلا لعبدون هذه الخدمة الشرعية وقد تتخلى طيب؟ ومن فواهي الآية الكريمة لا تتخلى من الله لقوله إلا من الله والإذن نوع شرعية وكونية فمن الأول قوله جبارك وتعالى أنهم شركاء شرعوا له من أبنين ما لم يأتن به الله شرعا أو قدرا ولا فرص قدرا لا فرص قدرا فقدر الله بإذنه قدرا لكن لم يأتن به شرعا ومن ذلك آيرا الله تعالى قُلْ آَرْضَاهُ أَلِمَ لكم أَمْ عَلَى اللَّهِ تَغْفُرُونَ أَلِمْ لَكُمْ شرعا وعمل الآذر الكوني فكذيب مثل قوله تعالى من ذا الذي يشبع عندك إِنَّا بِهِلْمِينَ وكذلك هذا الآذر ومن فوائد الكريمة أنه يجب عليه أن نفادر بالتوّج والإرسال يقول وَلَوْ أَنَّهُمْ يَضْلَمُوا وَنَفْلَسَهُمْ جَاهُونَ كَفَ اَتْعْضَرُ اللَّهِ وَاَتْعْضَرْ لَهُمْ الرَّسُولِ ومن فوارده أنه يسرى لمن ظلم نفسه في المخاصة والمحاكمة أن يأتي إلى رسول الله عليه وسلم ليستعضر الله ويقبل من الرسول أن يقبل له وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم وذلك إلا أن عليه الصلاة والسلام دارهم الحكم وإليه ابتحاكم فلا أن يعني, يعني فمن المسؤول أن يأتوا إلى رسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ومن ثوائد هذه الآية أن الإنسان إذا غلب نفسه فينبغي له أن يذهب إذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغف الله الرسول لا. لا دوة طيب. الآية الآية نعم الآية في حياته لكن مع ذلك استدل بها أهل الغنوب على أن الإسلام ينبغي له إذا أبنى بدمبا أن يأتي إلى القدم النبوي فيستغف الله ويستغف الله الرسول واستدل لذلك بقصة مكتوبة رجل عزم الأعراب قد جاء إلى قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد ياخير من جمع المقايا أول إلى آخر البيتين فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن الله قد رفع لك وهذه قصة مكتوبة. مكتوبة. تدل على رطلان هذا القول لأن الآية يقول اقبله وإذ لما دون المستقبل. للماض. لو قال إذا ظلموا لن يكون في عدل. ولكن قال إذا ظلموا هذا أنه لو قال إذا ظلموا لن يكون في عدل. لأن قول السافر لهم رسول يمنع أن يكون ذلك بعدا. بعدما هو قطع. إذن إذ الرسول صلى الله عليه وسلم دار ممكن أن يستغفر لهم بعد هو. ومن فوائدي هذه الكلمة. أن مساف والطاهر بصدق الظهر فإنه ساجد التوبة والرحمة بقوله لوجد الله كوام الرحيم وهل سجد ذلك لم لا مع التوبة سجد لم فرلا قالوا بأعداد الذين عصوا على الدين لا تقنعوا من رحمت الله إن الله يغفر ذنوب جميع هذه آية, آية آية كل جنوب وهناك آية مفصلة والنمين لا يزن معظه إلى آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا في الحظ ولا يزن فقوص الظنوب العظيمة ذكرها الله لا يزن معظه إلى آخر هذا الشرك ولا يقتل النفس العدوان على النفس وهو أعظم عدوان الجسد ولا يزن أدوانها الأرض ومن جفع ذلك يقفع تاما يضاعفه العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا، إن لا من كان وآمن وعمل العمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئة الأسلام وهل يسمى هذا المنافقين نعم اسملهم للعموم ولقوله آلة المنافقين الخاصة إن المنافقين تتلقى الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا إِنَّ لَنْ يَجْعَبُوا وَأَصْلَحُوا وَأَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَصْلَصُوا وَدِينَهُ لِلَّهِ فَأَوْلَاكَ مَعَ الْمُمِنِينَ وَسَوْقَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُمِنِينَ أَجْعَرُهُ ثم قال الله سبحانه وتعالى لجنب قبل من الآية فلقوا الدعاء من الغيب بأن تقول ليأكلان استاطر الله لي أو يوقض بانتفاع الإنسان بدعاء غيره نعم الثاني وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول الله صلى لهم، لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم ينتبع الطلب ومعلوم أن الإنسان ينتبع بدعاء غيره فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال من عرق. إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في الصماء والأرض وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا كلنا وليقواننا الذين سبقونا بالإيمان وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اقول لهم والحمد اقول له والحمد ولأ وهذا محمد إجمال أن الإنسان ينتفه بدعاء غيره ولكن هل يسأل غيره أن يدعو لك؟ هذا محل في لك. فمن العلم من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له. واستدلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه رجل ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يجيزنا. ورد ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يدخل الله ذوب النعفرة في أذو له، وبأن الصحابة رضي الله عنه توصلوا إلى في الله تعالى في طلب السقياء بالعباس في طلب السقياء بالعباس بن عبد المطلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك ويشن قرن أن يظم الدعاء وبعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر لا تنسى يا مخي من من دعاء ولكن كل هذه ليست بيعداده أما طلب أما طلب الإسلام للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يدعو له فهذا خاص به ولهذا لم ينقل أن أحد الجاهل على بكر أو عمر أو عثمان والي يقول ادعو الله وأما الأشفاء بالعبار فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عبار لنا إنما طلبوا أنه للعموم المسلمين ولا حاجة أن تأتي لشخص تؤمن في الخير وإجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن نغير لأنك لم تدعو النفس وأما هو فهو خاص بي ولهذا نحن نعلم العلم اليقين أن هذا بطل وعمر وعثمان وعادل وفقها هذا أفضل منه ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحداً أن يقول اطلق من هؤلاء عمير الأولاد لكن هذا الخاص فقط وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يعد الولاد لكن قيل الشيخ السلام هذا بما إذا قصدت نفع خاص أما إذا قصدت نفع أخيه على دعاء لك وثواب على دعاء الملك لهم، فإن من جاء يا لأخيه ببعض الغيب قال الملك آمين ولك منه أو ولك مثله قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه سيكون غيره. داخل في المسألة المجموعة نعم نعم فالك. كيف هنا. يعني بما أقدم هذا سبب ما أقدمه من المعصمة لا قد عمل كل لا البعث كل ما إن يطلق إذا أطلق البعض أوير الكل كن هذا على أن هذا البعض شرط في بقاءه فذكر الأخ السلطان كان على ذلك يقول إن قد مدين تقول لا عن هذا. لأنه عبر بالعيد لا لأنها رفع شرط في بقائنا فقيت بلا ولكن لأنها آلة العمل غالبة نعم نعم I don't know. ولا تقولنا لو حصلت لك نزع خفك لا ترى مجدا او تمرق على الارض فاشم نعم نعم طيب فل... هذا من أمور الضيب أو, من... أو من أمور الشهادة طيب هل الأمور الضيب يكفر فيها على ما سمعنا أو ما في بشيء من عندنا على ما سمعنا فنقول إن الله يرد روح رسوله يرد السلام لكن ما نشتعر هذا وإلا لقلنا كيف أصبح في اليوم كاليوم عشق ضيب ثم الحياة الضرخية غير الحياة الثناوية حتى شوها أيام عند أيام عند رب المزبوط، لكن حياة البرزخ هي حياة الدنيا، وإلا لقلنا إنما حابر ذراع عن جن أو جنات عظيمة على رسوله، حيث جلس فنوى وواحد، نجيب من غير مسلم، وربما إنه في. على لا قدر نأخذوا زينة الشبه عنه، لكن لا لا يعنم، مثلاً في انتقالهم، بل يقومون بضجعهم بعض الناس من هذا، لا يتدورون، نعم، كذب، الحكمة، قال فكلم الأنسان بما يناسب حاله. لا يتمثل, يتمثل في بالنبي عليه الصلاة وأن من رأى فرأيت الرسول فقال أخفر كلانا لأن الله قلق لهم كذا أخفر كلانا وأن يكون هذا حقيقة أن الله قلق قلق لهم الرسول أخفر لأنه من رأى فقلق ولم يكتل عن, عن, عن, عن, عن كلام الشيء وكما قد لكم أمور غيب نفصل فيها على ما على ما ورده ولا نقول مثلو أننا الرسول حدنا بهذه فإننا نأخذ به ولا يرجع علينا ما ذكرناه لكم من قصة جغساً في مية لأن ما ذكره شيء جاءت للسنة وهو إشفاق الدعاء بل جاءت للقرآن نعم تمعا كان ربي سبق الكلام على قول الكبارك وتعالى فلا ورث كلا ينون حتى يحتنمو كدينا شجر بينهم وأخذنا واحدة قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليه أن يقتلوا عن كتكم أو يخرجوا من يار تكلمنا على أول هذه الآية من حيث التفسير والإعراب. يقول عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو افردوا من ديالكم ماذا وذلك لأنهم يطردون ما يؤلمون ويعدين في الدنيا ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا ضائحين أو عاصين. وقوله أن يقتلوا أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه بل أراد به أن يقتل الأخاه لأن أهل الإنسان بمنزلة نفسه وتليل ذلك فور متبارك وتعالى وَلَا كَلَ النِّزُونَ أَنْفُسَكُمْ ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإن ما يلمز أخاه وقول أن من دياركم هذا أيضا من الأمور المطوعة للنبوث أن يخرج الإنسان من بلده فإن ذلك من أكره ما يقوم عن النبوث وطن وطنه لغا شكيه ويدعو الأمناته ويدعو الأرض التي كان يعرفها شاق العلم لو فرضنا عليهم ذلك من قادوا إلا قليل منهم ما من يفعلوه إلا قليل منهم وذلك بإثارهم من الدنيا على الأخضر وقولوا إلا قليل منهم هذا الجذن والقليل يعني, يعني ما دون النصف والكثير النصف فما فوقه لكن يقال لما فوق النصف إنه أكثر ويقال لما دونه إنه الأقل ولو أنه يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول لو أنهم فعلوا ما نوعظون به لكان خيرا والذي وعظ نبيه وقرأه إلى كبلة وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا كان خير لهم في الحال والمأة وأشتد تبيتا أي أشتد ثباتا على الحق لأن الإنسان كلما زاد راعا الله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا فمن هذا من هذا الاستفاد أولا بيان بعض الإنسان وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلاثمه لا فيما مع بعض في الإيمان خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية نزلس للمنافذين ومن فوائدها أن, الب... قتل... أن قتل الناس بعضا من أشق ما يقل عنه علي... ومن فوائدها أيضا أن الإخراج من الديار هو من الشاق المقوس لأن الله تعالى برضه هنا مثلا أو الخجوم الديار ومن فائد هذه العاية الكريمة أن الناس من, من العباد القديم لقول ما فعلوا إلا قليل منه ففتش نفسك هل أنت من هؤلاء القديم أو من التبين وهذا الفطر يشهد له ما ثبت إصلاح الحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى يوم ومغيانه يا آدم فيقول لبيك وسعبك فيقول الله له أخرج من جديدك باثا إلى النار فيقول يا ربي وما باثنها قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يعني واحد الألف من أهل جنة والباقون من بني هذا من أهل النار فعظوا من ذلك وقالوا يا رسول الله قين ذلك الواه فقال أبشر فإن كل أمتين ما كانت في شيء إلا في ذرتاه بأجوجة ثم قال إني لا أبشر أن تكونوا أن تكونوا رفعاً على جنة وذلتها الجنة وشاطر أهل جنة فدارح الصهاب بذلك وكبر. هذا يدل على أن بني آدم أن أقل القليل منهم هم الذين ينتون من النار والبقون من أهل من أهل النار. علمنا منه. ومن فائد هذا الفريضة أن قاعة الله سبحانه وتعالى سببا لكل أن قاعة الله تعالى سبب لكل شيء. قد ولعنهم فعل ما يعرضون به. كان خير الله ومن قوائدها أن الأحكام الشرعية موائد ولهذا سمى الله القرآن موائد فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موائدة من ربكم وشفاء لما مصدون وقدم ورحمة من المؤمنين وشفاء الأوامر لنواهي موائدة أن الإنسان يفتح بها فيمتدل الأمر ويجتنب النهر وكثير من الناس لا من كلمة موجبة إلا ما كان مفروضاً التغيير أو التغيير وهذا ليس بشر. ومن فائد هذه الكلمة تفاضل الناس بين الأديان يقوي هذا. إذا كان خيرنا وأشد التدين. ومن فوائد هذه الكلمة أن السباك على الحق يختلف منه شديد قوي ومنه ضعيف ومنه متوسط تقولي وآشد لفديثا ومن فائد الآية الكريمة الدشارة إلى عظيم ما يحسب في المستقبل وأن الإنسان يبتع عليه من الزمن إلا أن يثبته الله تقولي وآشدت تثبت العلم التثبيت على غير على غير مواط على غير مواطن زلف لا يصدق إنما يظهر تثبت في حال مواطن الزلف ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات فالش الشبهات تدك العلم وتذهب العلم شبهات والشهوات تكفت الإرادة حتى يحبه الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط وهذه آخر فالإنسان, فالإنسان يحيط به شيئا سبعة يزور بها العلم شهوة تزور بها الإرادة فإذا لم يحبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعظيمة الجازمة فإنه يحبه هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتباوت منصوره؟ نعم؟ نعم؟ هل يؤخذ؟ أنا لا أريد أن لا ذاتي بالدريب يؤخذ، وجه ذلك يا آدم؟ وجه خير هذه ماذا ترافقه؟ هل هذا اسم التقليل او لا؟ أسأل. طيب اسم التقليل اكثر وجودا مفضل ومفضل عليه وهذا هو التفاوض وكذلك يوضح من قوله ايه؟ وعشر الجديد ان الإيمان يتفاوض ثم قال تعالى وإذا جاء جاءنا ملة أجرا عظيما ولهكناهم إسرابا مستقلا <تصفيق> إذا غرف للزمن الثاق وإذ وإذا للماضي وإذا للمستقبل هذه هذه بكرة بعدها فهذه العوامل الثلاثة العوامل الثلاثة تقاسم الثلاثة إذ ثالث وهذا علام وهذا من, <تصفيق> من الحاضر يعني وهذا لو أنهم فعلوا ما يرغبون به لا أتبناهم على ذلك لآتيناهم من لدن أجرا عظيما آتا بالمد ما نآثر به من الأحواء نفاث كذا أي من من العوامد التي تمص دعين ليس أصوما مبتدا وخرى وبكذا نا أي من العوامد التي تمص مبتدأين ليس أصوما الممتدى وقفة بخلاف <تصفيق> بخلاف بنا وقفة لأنها تنظم كريب أصلهما الممتدى وقفة مثال جالب تقول زيد قائم أدخل عليها بنا وننجم زيد زيدا فضل وتقول كشوت زيدا يكفة حوى أخذ العامل فهل يرسطين أن يقول زيد بن مو كدع وجفة خضر؟ لا ولهذا يفرق بين كثة وأخواتك وبين ظن وأخواتك آت من أي البابين؟ من باب كثة من باب الثاني والمسؤول الأول ألحف بقول لآتيناهم والثاني آتنا وإذا لآتيناهم أي أعطيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما أي ثوابا وسلم الله تعالى الثواب الذي جعله على على الأمال سماه أجرا ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصول كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه فلا بد أن يحصل على الأجرة والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشريج يعني أنه أجمع لا لا يمكن للإنسان أن يدل تكونه لأنه عظيم ووصف الشيء بالعظيم من عظيم يدل على هذا مثلا يعني في هذه الآية جميع أنواع النساء توات آخر غير التسبيح الذي ذكره الله في الأولى. وهو أنه يناد ثواباً عظيماً من نجل الله عز وجل وكل هذا من أجل صغير في تحديد من يعبده الأرض وفي هذه العلية الكريمة تدل على قدام قول صوفية الذين يقولون أعبد الله لله ولا تعبدهم لثواب الله واجه الضلالة لولا أن لذكر الثواب تأثيراً للأمل لكان ذكرهم هذا ونغم والله عز وجل لم يذكر الثواب والرقب في العمل من هذه الثواب إلا يبين أن نية الثواب لا, لا تبقى بالعمل العمل ولا تنافل أصلاف وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه لأنهم يبتعون فضلاً من الله ورئواناً فالتراب ملكا سجدا يبتغون فضل من الله ولهو. قد أنه جاء لهذا المقام المقصود الذين يبتغون وجه الله فيقوم فيقوم هذا دلنا على أنك إن أردت وجه الله فإنك متاب وإن أردت رضى الله فإنك متاب معين. ومن فوائد هذا الكلمة أيضا هذا التواب من وجهين الأول. إضافته من الله من لدنه لأن عطاء العظيم عظيم والتام من قوله أجرا عظيم ولهديناهم صراطا وفقيا صراطا وفقيا صراطا وفقيا صراطا وصراطا وهدى هذه أيضا تنصب مهولين ليس أصدهم المبتدى والخضر المهول الأول الأول ألها في قولها بينها والثاني صراحاً حديثنا في هنا تشمل هداة العلم والرسالة وهداة التوفيق والرضا. وقد مر علينا أنه إذا أُدب إذا أُدب العام في إلها فهو هداة العلم والرسالة. وإذا جدد من الحرب الجر جمل هذا وهذا وتكمل هذا السواهي فمن سواهي المعدد إلى قوله تعالى عن نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وإنك تتهدي إلى صدق